خَلَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها طليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا نَجْرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ طَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ